وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِي رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَلِّتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَبَ إلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَبَ إلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون